ويلل ِ ل م ط ف ف ي ن الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا ك ا ل و ه م أو وزنهم يخسرون.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 كلا إنهم ع ل ربهم يومئذ ل محجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي ك ن ت ه به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي ع ل ي ن وما أدراك ما ع ل ي ن كتاب مرقوم يشهده ا ل م ق ر ن ب و ن إ ِ ن ا ل أ ب ر ا ر َ ل ف ي ن ع ي م ع ل ى ا ل أ ر ا ئ ك ي ن ظ ر و ن إ ن ا ل أ ب ر ا ر َ ل ف ي ن ع ي م ع ل ى ا ل أ ر ا ئ ك ي ن ظ ر و ن ت ع ر ف ف ي و ج و ه ه م ن َ ظ ر ة ا ل ن ع ي م ي س ق َ و ن َ م ِ ن ر ح ي ق م خ ت و م خ ت َ ا م ه م س ك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من ت س ن ي م عين يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مر و ا بهم يتغامزون وإذا قلبوا إلى أهلهم قلبوا فكين ه وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ل ى طالون ما أرسلوا عليهم حافظين؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على ا ل أ ر ا ئ ك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟